بوك تو فيس عشرون عشرون جبا محادثة قصيرة رقم واحد محادثة قصيرة رقم واحد أرمت بسة خذ راحتك خذ راحتك اطلب گھر سمزا البيت بيتك البيت بيتك आपण काय पिणार ماذا تحب حضرتك ان تشرب ماذا تحب حضرتك ان تشرب आपल्याला संगीत आवडतो का اتحب الموسيقى اتحب الموسيقى मला शास्त्रीय संगीत आवडतं انا احب الموسيقى الكلاسيكيه انا احب الموسيقى الكلاسيكيه ह्या माझ्या सीडीज आहेत هذه سي دياتي هنا سي دياتي आपण कोणता वाद्य वाजवता का اتعزف على اله موسيقيه اتعزف على آله موسيقيه هي माझे गिटार आहे هذه قيثارتي هنا جيتاري आपल्याला गाणे गायला आवडतं का اتحب ان تغني اتحب ان تغني आपल्याला मुले आहेत का عندك اطفال اه عندك اطفال आपल्याकडे कुत्रा आहे का ऐंद का कल्प आंद आपल्याकडे मांजर आहे का ही माझे पुस्तकं आहेत मी सध्या हे पुस्तक वाचत आहे أقرأ حاليا هذا الكتاب أقرأ حاليا هذا الكتاب आपल्याला काय वाचायला आवडतं ماذا تحب أن تقرأ ماذا تحب أن تقرأ आपल्याला संगीत महफिलीत जायला आवडतं का أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية आपल्याला नाटकाला जायला आवडत का? اتحب ان تذهب الى المسرح؟ اتحب ان تذهب الى المسرح؟ आपल्याला संगीतिकेला जायला आवडत का? اتحب ان تذهب الى دار الاوبرا؟ اتحب ان تذهب الى دار الاوبرا؟ www.50languages.com वर डब्ल्यू डॉट फिफ्टी लैंग्वेजेस डॉट कॉम कोर्स से धड़ व नवन प्रत डाउनलोड करू शकता